بالله على محمد <تصفيق> وقع الكلام في مصرف الهادي والكلام فيه في مطالب المطلق الاول هل يجب الأكل من ثلث الهادي أم لا فقد ذهب المحقق في الشرائع إلى الوجوب ونسب صاحب الجواهر الى الاصحاب القول بالاستحباب وقد افاد سيدنا قدس الروح بان الصحيح هو الوجوب وذلك للكتاب والسنه أما الكتاب، فقوله تعالى: فكلوا منها، وظاهر الأمر هو الوجوب، وأما السنة، فعده خصوص منها صحيح معاوية. باب أربعين من أبواب الذبح حديث واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذبح أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله فكلوا منها وأطعم القانع والمعتر ومنها النصوص الحاكية لعد حج النبي صلى الله عليه وآله وآله منها صحيح الحلبي باب اثنين من أبواب اقسام الحاج حديث أربعة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من كل بدنة منها جذوة جذوة من لحم ثم تطرح في مرقب ثم تطبخ فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله منها وعلي عليه السلام وحسيا من مرقها فإن ظاهر قوله وامر رسول الله أن الأكل واجب ولذلك أمر بأخذ الجذوة من اللحم ثم أكل منها ولكن صاحب الجواهر ادعى أن الأمر في الآيات والنصوص وارد في مقام توهم الحاضر بعد أن حكز مخشري في الكشاف عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يحرمون لحم الهدي فلأجل احتفاف الامر بتوهم حاضر لم ينعقد له ظهور في الوجوب وانما غايته التغفير وقد اشكل عليه سيدنا قديس اولا لم يثبت ما حكاه الزمخشري عن أهل الجاهلية، وثانيا بأن هذه بعبارة المعتمد يعني بأن الدين ناسخ لأحكام الجاهلية. فالحرمه المنسوخه لا توجب رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب وحيث ان المشهور قد بنا على الاستحباب لذلك لم نفت بالوجوب وانما احطتنا هذا تمام كلامه ويلاحظ عليه اولا ان نفس امر الانسان المكلف بالاكل من ذبيحته هو بنفسه ظاهر في وروده في سياق توهم الحظ مع غمض النظر عما نقله الزمع شريف كالشافة والوجه في ذلك أن ما يذبحه المكلف لله فهو صدقة ولأجل ذلك يقع التوهم في أن الصدقة لله مما لا يجوز التصرف فيها ولو بالأمن منها فلأجل أن المركوز في ذهن المكلف أن الذبح صدقة والصدقة لله فلا يجوز التصرف فيها كما في سائر الموارد لأجل هذا كان الأمر بالأكل محدثا بتوهم الحاضر فلا ظهور له في الوجوب وإنما غايته الإباحان ثبت ما نقله الزمخشري في كشافه أملاً يذبط انه كان في الجاهلية في الاول ايضا هذا بتوهم الحاضر في, في السعي فلا جناح عليكم عندك فمن تخجل بيت الله اولا فلا جناح عليكم شنو علاقة الشيخ في ذاك مو آمر، ذاك مو آمر، ذاك لسان الترخيص. فلا شيء من هذا الجانب. لازم أن ما ورد في الجاهلية أو ما كان من أفعال الجاهلية يوجب دوهم الحال. أدري ولكن ليس هناك صيغة آمر. شيخنا علي بعد. هو تريد تشكله على السيد الخويذي ما هو محل كلامه لو لا محل كلامه يقول الامر الامر أمر. أمر. الامر أقر مركب بالامر الامر صيغة الامر صيغة الامر الامر ظاهر في الوجوب وإن كان هناك تظهر للحاضر الامر يشكل عليدي مورد التدم فيه بعدم الوجوب وهو وصية أم أم نشكل على بمسألة لا لا جناح عليه مسألة النصر من أمرها وش هو هناك التزم يعني الأمر المسألة مرتق من شيئين شيء أنه كان عند الجاهلية أبو هذا أيضا نشكل على ارتداء في في المورد مع ورود أمر نشكله عليه ما ورد أمر لا تنشكله على بمورد ولد فيه أمر مورد ورد فيه امر وكان اهل الجاهليه على الجنوه على الحاضر هذا مشكله عليه انا ما التزم به هذا اذا كان هناك امر مسبوق بتوهم للحاضر او بحظر لدى اهل الجاهليه فهذا لا يرفع لتعلمه عن الوجوب هذا الذي وبيننا وبيننا على هذا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا بس وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا ما وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا حتى في ذاك المورد انتزم بالنس كيف ما في نص يعني ما ذكروا هالجهلية صحيحة لونه سرخ حتى عودت تزم بالناس مو بعدم الناس <تصفيق> لفع اليد عن اصارة وحدة السياحة سيدنا بقارينة غير واضحة هذا <تصفيق> انه توهم الحظر في من الاكل من الصدقة هذا يستلزم اذا كان هناك ورد مثل امر من الشارع انه لا تأكله مثل او نهي اكوة للشارع. في حال أنه الآن هو أول شيء يبدأ أنه هذا أمر جاء، مثل ما أنا وأطعمه. لا إشكال. شيخنا لا, يكون في لا, لا إشكال لشيخنا بأن توهم الحاضر الرافع لظهور الأمر في الوجود لا حاجة فيه إلى ثبوت حضر سابق. توهم الحاضر يحتاج لأن أكو حاضر سابق. مؤداه في سياق سيدنا جاءت في الآية في سياق الايه ال الكلام, الكلام في في كل كل سياق الآية كل نفس الشيء راح نقول كل على لا, لا, لا, لا يجب الروايات لا يجب نولي. نحن نقول بان شيخنا توهم الحاضر يكفي أن يكون احتمالا عرفيا حين صدور الامر هذا كافي لأننا نبني على الظهور هل الأمر ظاهر في الإلزام أم ليس بظاهر يكفي في عدم عقاد هذا الظهور عرفان احتفاف الأمر باحتمال عرفي للحظر والاحتمال العرفي للحاضر موجود، <تصفيق> فإن ما هو المأمور به صدقة لله. من وين هذا؟ من وين؟ من وين؟ لا من صدق سيد. كل فعل لله فهو صدقة. ما هي الصدقة سيد؟ حشنا حش حش من وين بعد؟ من وين؟ من لي الصدقة لا دي الصدقة سيد ما هي؟ صار النصوص عبرت عنه بصدقته عبرت عنه بإحسانه عبرت عنه بصدقه وعبرت عنه بالإحسان المركوز في الذهن المتشرعي أن الإحسان والصدقه مما لا يتصرف فيه وهذا احتمال عرفي موجود عند صدور الأمر فبما أنه احتمال عرفي موجود عند صدور الأمر لا ينعقد الأمر ظهور في الوجوب مسألة مسألة وجدانية بعد يكفي في عدم عقاد الظهور احتفافه باحتمال عرفي لتورهم الحق هذا كافي ما نحتاج للثبّت حاضر سابق ونهي سابق كثير من المواريث حكموه حتى عرفوا يكون صرفه يقول إن تجنب السرقة مستحيل بدون موارد صدق الواجب يعني جوز لا أقل منها فالفارقه ما يجوز الأكل منها النذر ما يجوز الأكل منها الجزاء ما يجوز الأكل بس الآن فهو محتف بعده موارد لا يجوز الاكل منها شرعان مو بس مسألة الصدق المستحق عندنا روايات متعدده في ذلك وثانيا إذا كان الأمر في الايه وهو قوله فكلوا منها نسخا لما عليه أهل الجاهلية من التحرير فهذا بنفسه مانع من ظهور الأمر في الهجوم بلد فان الامر الوارد في مقام النسخ لا ظهور فيه في اكثر من نسخ التحريم وتشريع الاباحيه من وين النسخ صار بهذا الامر نعم الدين هو الاسلام هذا الدين هو الاسلام رضها لماجد إلا في آخر آخر الإسلام رحمه الله الإسلام راح قال الآن الكلام النبي عندما حج هو بأوامره أثناء الحج نزح ما كان عليه أهل الجهنين خذوا مني مناسككم فهذا الأمر الوارد في الآية وفي الروايات الصادرة عن النبي طبعا الأمر الوارد في الآية وفي الروايات هو بنفسه ناسخ لما كان عليه أهل الجاهليه النتيجة كما أن احتفاف الأمر بتوهم الحظر مانع من ظهوره في الإلزام فاحتفاف الأمر بوروده في سياق الناس ورفع التحريم الجاهلي مانع ايضا من ظهوره في الإلزام وثالثا ما استدل به من ورود التعبير بالامر في عده نصوص منها صحيحه الحلفيه حيث قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن تؤخذ من كل جذوة من كل بدنة جذوة لحم فيه من الأمر هنا أمر مقدمي للأكل وليس أمرا نفسيا كي يستدل به على الوجود اي ان الرسول انما امر بقطع اللاحم لاجل ان يحقق الاكل المستحال فلم يكن الامر نفسيا كي يستدل به على وجوب الآكل واما فعله ففعل المعصوم لا دلالة فيه على الإلزام خلاص. وهنا أمران لم يتعرض لهما قدس سرونه تعرض لهما فرعون. وهنا أمران الأول إن الأكل المطلوب هو بمقدار المسمى ولا يعتبر استيعاب الثلث بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع إلا أن الروايات مختلفة في تحديد ما يؤكل منه على طوائف ثلاث ما دل على جواز الأكل مطلقا من دون تفصيل بين الهادي وغيره كمعتبرة الكاهلي حديث ستة باب أربعين عن النبي عبد الله عليه السلام قال يؤكل من الهدي كله مضمونا كان او غير مضمون يعني واجبا او غير واجب حديث اربعون الطائفه الثانيه ما فصل فيه بين الناقص والتام كمعتبرة عبد الرحمن ابن الحجاج حديث أربع من نفس البعض عن أبي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الهادي ما يؤكل منه فقال كل هدي من نقصان الحاج فلا تاكل به وكل هدي من تمام الحج فكل فالهدي الناشئ عن نقص الحج هو هدي الكفاره او الجزاء بخلاف الهادي الذي هو تتميم للحج فانه يؤكل منه ما في دلالة عشنو؟ ما دل على التفصيل من حيث الضمان كموثق السكونين حديث خمسة عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكال ومقتضى الجامع بين هذه النصوص حمل ما دل على المنع التكليفي من الأكل من الهدي المضمون أو الواجب على الكراهات لصراحة ما دل على الجواز وحمل التفصيل الوارد في الضمان بانه ان اكل من النادب فلا شيء عليه وان اكل من الواجب فعليه قيمه ما اكل في خصوص غير الهدي الذي هو من المسوق فانه أمر الشارع بالأكل منه دال بالدلالة الالتزامية العرفية على عدم نبهان وأما غيره مما لم يؤمر فيه بالأكل وإن كان الأكل منه جائزان فحيث لا امر بالاكل فيه فلا دليل عليه على شنو ما يطمن الامر الثاني اذا لم ياكل من الثلث حق مين هو ياكل التعداد او ما ياكل لحيم او باخر اي لا كل إذا لم يأكل من الثلاث فما هو مصير الثلاث؟ إلى الله. فهل يجوز إتلافه؟ أم لا بد من تسليمه للفقير فقد يقال بان الامر بالاكل منوط بالقدره فان لم يكن قادرا عليه ولو لأجل الحراج سقط عفو التكليف وبالتالي فلا مانع من جواز اتلافه او الاعراض عنه لمن ينتفع به ولكن ظاهر ما دل من الآيات على أن الذبح من شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله وما ورد من البمان في فرض الأكل من الهدي الواجب غير هدي النسوك ظاهر في أن الهدي صدقة لله فمقتضى الأصل فيها إعطاؤها للفقير لكن الشارع رخص في الأكل من ثلثها فإذا لم يأكل لمانعين فمقتضى القاعدة أرمة إتلافها وصرفها في مصرف الصدقاء إذا كان قادرا على ذلك سيأتي أنه إذا مو قادر يأخذ الكلام من الفقير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 المطلب الثالث المطلب الثاني. هل يجب تثليث الهادي بأن يعطي مقدارا صدقة ومقدارا هدية ويأكل من الثالث أم لا ذهب جماعه إلى التقسيم واكتفى ابن إدريس بالصدقه والاكل ولم يذكر الهدية والصحيح وفاقا لسيدنا قدس سره هو مطلوبية التحديث وذلك للآية وللروايات أما من الكتاب فإن المستفاد من مجموع الآيتين آية 28 من سورة الحج وآية فعله 37 وثلاثين وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الفقير وقوله وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَارِ فإن ظاهر الاولى مطلوبيه الاكل والصدقاء حيث قال وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرُ وظاهر الثانيه فاكلوا منها واطعموا القانع والمعتار مطلوبيه الاكل والهديه فان ظاهر القانع والمعتار ما صدق عليه انه قانع بما يعطى وما كان معترا اي راجيا لان يعطاه سواء كانا فقيرين ام غنيين ولا وجه لتخصيصهما بالفقير ما ذهب إليه في الجواهر وتبعه في تعاليق مبسوطه بأن القانع والمعتار قسمان من الفقير وليس قسيمين له بدعوة هذه عبارة طبعا تعاليق مبسوطه بدعوة أن نفس الأمر بإطعام القانع والمعتر ظاهر بقرينة مناسبة الحكم للموضوع أن المطعم فقير لا أنه عنوان مقابل للفقير وهي جن مما لا شاهد عليها فإن مجرد الأمر بالإطعام ليس ظاهرا عرفا في كون مطعم فقيرا لعل الاطعام على سبيل الهديات لا على سبيل شيخنا صادقان، نعم. خب ما يكون خالين شيء في الآية الأخرى. هم آيتين. في الآية الأخرى يكون خالين على أنه يراد من القانع والمحتر أن هو سام الفقير. ليش وجه؟ باعتبار هناك توجه الأمر في تلك الآية إلى أنه يأكل منها الإنسان ويعمل الباس. زي. وهنا جاءت أيضاً لضعب الناس من داعي شككنا هنا هل خصصة بالفقير أم لا تعتبر تأخذ بعموم عنوان القانع والمعنى عندنا هناك آية غصة هذه الدريقة لا تصدق مخصصة لا يعني ركمان أمران بما أنهما أمران لا وجد التخصيص عليك الخطاب متصير كي يقال هذا مختلف ما يصدق للقرنية على الخلاف هذا خطاب وهذا خطاب قدر نحن نقول نعم. القدر المتيقن إذا ما هو إطلاق له. ما عند الشاعر. نحن نتمسك بالإطلاق القانع والمعتاد. ولا نرفع اليد عن الإطلاق بمجرد ورود أمر آخر في إطعام الفقير لو ورد في زياقه يعني ورد في خطاب واحدين ربما يقال فإنه محتفل بما يصبح للقرينية. ما إذا ورد في أمرين منفصلين زوجة جداد. ما للتقرب ولو كان غنيا ولو كان غنيا ما يخالف صدقة تصبح للغني بلا إشكال صدقة تصبح للغني نتكلم نتكلم عن الصدقة للفقير هذا قسام والصدقه والهدية أي شيء سميته للقانع والمعترض هذا قسم ثاني لا يهم التسمية الآن المهم أنه يقسم ثلاثة اقسام اكل وصدقة للفقير وقسم ثالث سميته صدقة سميته هدية سميته إطعام إحسان. مو مهم هذا التسمية المهم أنه ليس صدقة للفقير هذا قسم مضافا للنصوص العديدة منها صحيحه معاويه بن عمار حديث واحد باب أربعين قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر القانع الذي يقنع بما اعطيته والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسالك في يديه والبائس والفقير فإن مقتضى قرينة المقابله أن القانع غير الفطيل وكذا معتبر السيف حديث ثلاثة قال إني سكت هديا فكيف أصنع فقال له أبي أطعم أهلك ثلثا واطعم القانع والمعتر ثلثا واطعم المساكين ثلثا ثم فسر ما هو المسكين وما هو القانع بنفس التعبير السابق وورود الروايه في الهدي المساق لا يوجب تخصيصها بهدي حج القران لظهورها في أن ذلك حكم الهدي في حد نفسه لا في الهدي المساق وكذا معتبرت شعي العقرقوقي هذا مكتوب العقرقوقي حديث ثمانية عشر من نفس الباب نقرأ بس الروايه قلت لأبي عبد الله سُقت في العمرة بدنه فأين أنحرها؟ قال بمنك قلت أي شيء أعطي منها؟ قال كل ثلثاً وهدي ثلثاً وتصدق بثلث بناء على دلالتها على حكم الهدي في نفسه لا لهدي موارد مورد السؤال وهو هدي العمراء والحمد لله